ناس من يقول آمنا بالله فإذا في الله فإذا في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء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 وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون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 dla mnie nie jestem w stanie zrozumieć, jaką jestem w stanie zrozumieć, jaką jestem w stanie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 ارْقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَرَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم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 طالؤتنا بعذاب الله الا أن قالوا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين ولما جاء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 نَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأَتْهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَن نَّأْجَا تُسْلُ نَالُوطًا سِيءَ أَبِهِم سِيءَ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 116. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 Szanowny Panie Przewodniczący Komisji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 يتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كَذِبًا أَوْ كذب بالحق لما جاء أَلَيْسَ في جهنم مثوا للكافرين